ثم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صُدُورَ قوم مؤمنين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 أَمْ حسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاه والله خبير بما تعملون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 اجعلتم سقايه الحاجه وعماره المسجد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا يا Jalladine, e menu, letetä, hidu, e kum, letetä, hidu, e kum, e kum, e kum, e uli, e فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَتَرَفْتُمُوهَا وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغْنِ عنكم شيئا فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم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 اتخذوا أحبارهم وروحانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا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 إن عدة الشهور عند الله شَهْرًا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم فتروا في سبيل الله الثقلتم الى الارض ارديت بالحياه الدنيا من الاخره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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 من عنده أو بأيدينا فتربص فتربص إن معكم متربصون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 انهو من يحادي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 نما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ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 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فَنَسِيَهُمْ إن المنافقين هم الفاسقون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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من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 قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات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 يكر ويكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سارحمهم الله إن الله عزيز حكيم.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 بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنأهم الله ورسوله من فضله فإيتوا يكو خيرا لهم وإيتوا يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وكرهوا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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزَاءَ اِنْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا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 لا تاتبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم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 والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يوثقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأمصار والذين اتبعوه بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جن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 الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة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 النبي والذين آمنوا أي يستغفر للمشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عمو عدته وعد هأييه إلا عمو عدته وعد هأييه تبين له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 نه بهم رؤوف الرحيم، وعلي الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطأون موتاء وَلَا يطأون موتاء يغض الكفار ولا ينادون من عدو نيلا إلا كتب له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 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة فِي في الدين وليُنذر قومهم وليُنذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحلرون.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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسٌ إلَى رِجَسِهِمْ وَمَا تُ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ